بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يهترأ من دون الله ولكن الذي بين يدي ولكن تصديق الذي بين يديه وصليل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أَلْفَأْتُ بِثَوْرَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ ذَلِكَ كَذَّبَ النَّذينَ مِقَابنِهِم صَظُر كَي فَكَانَ عَاقِبَ س الصَّالِمِين وَمِنْهُم من يُؤمِنُ بهه وَمِنهُم مَلَّ يُؤْمِنُ بهِه وَرَبّكَ عَلَمُ بِالمُسِدين وَإِن كَذَّبُوا كَ فَقُلّ عملَلِي وَلَكُم عمللُُم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 فانقذتم به تستعجلون ثم طيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ويستمن بكم هو قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إنه لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَةً وَأَسَرُّوا نَدَامَةً لَمَّا رَأَوْا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 ان الله لا يظلم ناصا على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شاني وما تسلو منهم من قران ولا تعملون ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهدا اذ تفيضون فيه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 خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبذين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم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 قل ان الذين يسترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون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 فَاسْتَنكَمَروا وَكَانوا قَوْما مُجْرِمين فَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ قَالُوا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَفِحٌ مُّبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُم أَفِحٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاخِرُونَ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال ترعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون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 فَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَجْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْ حَنَا إِلَ مسىَ وَأَقِيهِأَ تَبَ وَآلِقَمِكماَا بمِصَْب يوتَ وَجَعَُ بوتَكُمْ قِبَلَ وَجَعلهُ يوتَكُمْ قِبلَلَةَ وَأَقم الصَّلا وَبَِّر المُؤْملين وَقالَالَمُ سَ رَبنَ إنِك أنْتَتَ فيِي العوَ وَمَأَهُ زَة وَأَمولَم في, في الحياكِ الدننْيا. ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا طمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تستبعان لسبيل الذين لا يعلمون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 بَلْ يَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَقُولَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَجْدًا وَأَطْعَمْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاهُمْ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ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 اكتشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين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 وذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قُلْ يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله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 وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ ضِعْفًا وَيَأْتِ كُلَّ نَذِيرٍ فضل نَّذِيرَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير.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 كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ على الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَن يُنْقَلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَإِنْ أَخْضَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ, وحاق بهم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح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 فَمَن كَان على بَنةٍ مربِّه وَثُ شاهيد مِن وَمُ قبلَبللِه كِتابُ موسْنائِمَا مَو رَحْمَة قُلائكَ يُؤْمنِنُ لَِه وَمَي يَكفُر ب مِنَ الأحْزَابِ فَ النَّارُ مَوعِيدُ فَلاَا تكُ فيِي منه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 ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها حوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف له العذاب